وعلى صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستخدمين الشرفاء وبعض إخرام مازلنا بفضل من ربنا ونعمة مع كتاب ربنا قال كما قال عثمان بن عفان ان تهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا لبلغنا إلى قولي تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إن الذين قالوا آمنا بأفراهيم ولم تؤمن قلوبهم هذه مسألة مساله عظيمه جدا الكلام هنا عن المؤرخين واي حتى عن العامه الذين ليس لهم لا في الخير ولا ولا في النفير وانها مساله هذه تبين ايضا خطا المنهج عند بعض الناس الذين يهدن بتكسير الوعاء يعني او الوعاء يعني الاهتمام الاصيل عندهم هو ملء منء الوعاء منتشر في الاتباع يعني هذه هذا هذه نظره ضيقه نظره نظره الغير الممحص المحقق الذي يتقن الأمر يقول ليس كذلك لأن المساله مش قصيره مش حصيلة ليست حصيلة الكثرة الكثرة وإلا قد جاءت الكثرة الكثرة في الكتاب في أكثر المواضع أنها مذنومة وليست مندوحة وجاءت القلة مندوحة قال الله تعالى ان تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وأن النبي وسلم قال يوشك أن تتداع عليكم الأمم كما تتداع الأكلة على قالوا من قلة نحن يا رسول الله قال هذا إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد هنا الله تعالى يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له لما, لما يعني ما يحزنك وتتقطع أوصالك إن صح التعبير وأن تزداد هما على هم وتحزن حزنا بالغا على, على على من يرتد عن دينه لا يمكن أن يرتد عن دينه إلا من كان الدين خواءا في قلبه أمين عيكم سلام وكتب عيكم سلام وكتب إلا من كان خواءا في, في قلبه فمن كان خواءا في قلبه فإنه يعني في هذا الباب يسرع جدا في الرد يسرع جدا في أن ينقلب على, على عقبيه لأننا نعلم يقينا كما قال هيراقل أنه لو خالطت بشاشة الإيمان القلب لا يرحى عنه حلم الأحوال لا تنكب الصراط وإن كان قد يعوج في السيس ويكون فيه ما فيه من بعض الهنات والسقطات والذلات لكن يبقى, يبقى أصيلا في الباب على أنه أساسي الإيمان يبنى في القلب عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وصواته فهذه مسألة من أهمية بما كان في هذا الباب ولذلك قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسرعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفراههم ولم تؤمن قلوبهم صلى الله عليه وسلم ولم تؤمن قلوبهم والمعنى أنهم كانوا من المنافقين ولا تعب بالمنافقين هؤلاء أصحاب الأهواء يعني إما من الغين وإما من العامة الذين ليس لهم لا في العيس ولا في النفير فلذلك قلت دقة النظر تمنع السير على عليكم السلام وبركاته السير على الكثير كثير وضم كثير لمن الوعاء فهذا أمر لابد يكون ينظر فيه أمر لابد ينظر, ينظر فيه فهو الله جل ثنا بين أن من ليس له في العير ولا في النفير لا تعبأ به عليك مسابقتك ولا تشغل نفسك به وان وان وان تسرع في الردى انتصرع في السقوط لا تحزن وامامك طريق طويل امامك طريق, طريق يعني طريق طويل وهذا الطريق تحتاج فيه الى القلب الذي من اجله استفاق الله جل ثنا لرسالته المنافقون يتسابقون في الكفر كما يتسابق المؤمنون الخلص في الإيمان وقال يا أيها الرسول والنداء للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا واحد له من ربه جلس عليك كيف يكون التفات القلب بذلك لا يحزنك وهذه دلالة على فضل الحمد لله هذا فضل يعني أمين, أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. الله أمين ردنا لك أحمد جمال ردنا نعم هذه دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وما كانته عند رب جل فعلا فإن الله يهتم بحزن النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يزيل عنه ذلك عليكم سلامه وحكاته سلام نعم ممكن تسأل بس سأجيبت بعد الدرس إن شاء الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين وشرعنا في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم إذن هم من المنافقين, من المنافقين فلا, فلا تعبأ بهم ولو كانوا يعني على قدر سد دعين الشمس من الكثرة الكثرة فإنهم لا يسألون شيئا وأيضا لا تعبأ بالذي لا قلت لكم دائما مسألة الاهتمام بالكثرة الكثرة هذه طائفة قمت بها جدا واهتمامها يعني غطى على, على, على التأسيس والتأصيل والتربية الصحيحة وأيضا مسألة الانتقاء واننا لا بد ان نتقن أن الارتقاء لا بد فيه من انتقاء لا يمكن الارتقاء برايه الانتقاء في هذا الباب ولذلك فان الله ازال هم النبي صلى الله عليه وسلم يشغل باله بما ليس له في العير وليس له في النفير فلابد في هذا الباب من تنقحس النظر ولذلك قال من الذين قالوا آمنا كما قال تعالى الذين قالوا أمنا بأفوههم ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون الذين لا يجاوز الإيمان حناجرهم يقولون بألتنتين أمنا والقلوب ما زالت تخالطها يخالطها الكفر وإن خالطوا بشاشة الإيمان لركز وثبت في, في القلب من الذين هادوا ومن الذين هادوا شوفوا قال من المنافقين وكما قلت أيضا قد يدخل في الباب العام. الذين, الذين ينظرون إلى ظواهر الأمور ولا يتقنون بواطنها فأولا أيضا يعني لا يحزن المرء منهم لما لأنهم سيمدحونك ويذمونك عندما يرتضون عليك يمدحونك وعندما يعني لا يرتضون عليك يذمونك وهذه مسألة عظيمة جدا فأبود الإنسان أن ينتبه انتباه أو يرتفت الالتفاة صحيحة في هذه المسألة التفات تقلب حتى يعلم من الذي يركز عليه ومن الذي لا يركز عليه قال ومن الذين يهادو سمعونا للكذب سمعونا قوم اخرين لم ياتوك يحرفون الكلمه من بعد ما هذه نفس ما قلت الان هذا هو حال العوام يسمعون لكنا يسمعون لكبارهم وكبارهم الذين الذين يلبسون عليه من امر ولاذقونهم من قول وايضا يعمون عليهم وهم يقلدونهم فهنا في التقليد لعلهم يتركونك وأنت معك الوحي من أجل تقليدهم لكبرائهم لذلك أنت ترى أن العمّة العمل مع العامة هو جرهم بالثلاث جرهم بالثلاث هناك من أعرفه كان يعني يحب جدا أن تكون كثرة الأدباع من العامة يعني, يعني ترى أي طالب علم يحاول ينحي جانبا لأنه لا استعى أن يسيطر عن رأسه ولا استعى أن يجره جرا لما يريد فهو يجري القطيع القطيع بأكمله يجر بكلمة واحدة حتى أن بعض الأماجد وهم أماجد لكن لهم ليس لهم نصيب ولا حظ من العلم لهم حظ من العبادة لكن غر غرت عبادتهم كثير من الناس حسبوها من أهل العلم وليس من أهل العلم فغرهم أنهم دخلوا على نام أهل العلم وليس بأهل العلم حدث منهم أمور عجائق عجائق ولزاركه يجرون بالسلاسل ينجرون وقال قايلهم نحن مع فلان ك كالخضر كموسى مع الخضر كلام صعب جدا أن يقبل من الكبار لأن المسألة أنت أنت, أنت, انت انت الان تعبد ربك فلا على بصيرة على بصيره الذي يحركك قال الله قال رسول ما علم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ما, ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقير فلابد أن, أن تكون المسألة نعم هذا الصحيح فهو التأثير عليهم يكون بذلك لذلك من الذين هادوا نفس الرب سماعون الكلمة سماعون القوم آخرين لكبرائهم وإذا قلنا رهبان وأحبار لكن حق أن الحبر أو الحبر هو كبير للعلماء الذي أتقن رسوخا. وتعبد ونشر ذلك بين الناس هذا يكون من, من الأحبار كحبر الأمة هو ابن عباس حبر الأمة حبر الأمة ابن عباس هذا ترجمان القرآن كان راسخا في الفهم فهم مراد الله للفعلاء متقنا حافظا حديث النبي السلام ومن السبع المغفرين عن نبي الأمين متعبد آآ آآ معلما ولذلك يا مجاهد وسعيد قال وقف ابن عباس في عرفة يوم الحديد وقرأ سورة البقرة وفسره لو سمعها العرب والعجم والديلم لأسلامه لا جميعا من براعة وفصاحة ابن عباس رضي الله عنه وارضات فهذا هو الفريق الثاني وهم من أهل الكفر والضلال وهولا هم اليهود واليهود طبعا مع, مع أنهم كما قلنا حفظكم ربي مع أنهم أتبع كل ناعق ولهم كبراء يسرون خلفهم أيضا هم يعني يقرون كبراءهم على تحريف الكتاب ولذلك لما دخل علي بن حاتم فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبرهم ورهبانهم أربابا من قال ما عبدناهم من دون الله قال عليسوا قد حرموا الحلالة لكم وحللوا الحرامة لكم فاتبعتهم قالوا بلى أو قال بلى قال ترك عبادتهم عليكم, عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته رضي الله عنكم جميعا فلا تحزن هؤلاء الهود المبالغين في سماع الإذاعات والإشاعات والأكذيب والأباطيل ولأنهم, ولأنهم كما قلنا سمعونا لكبرائهم لم يحضروا مجلسك تكبرا منهم وحسدا وموالغة في العدوة لك حسدوه علموا أنه هو هو قال هو هو قال هو هو طالما تفعل قال عدوته إلى يوم الدين قال عدواته إلى يوم الدين عداوة من الحسد والحقد يحرفون الكلمة عن مواطعه يحرفون قول الله جل, جل في علا وهذه ظاهرة جدا في مسألة الرجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن حد في التوراة قالوا الجلب والتحميم قالوا الجلب والتحميم لأنهم قالوا إذابوا إلى محمد فإن قال لكم بالجلد والتحمين فأخذوه وإن قال لكم بالرجم فأحذروا لا تأخذوا من يعني لا تأخذوا منه وقد رأي أن رجل من أشراف يهود خيبر زنة بالمرأة شريفة وكان محصنين فكرهوا الرجم عليهما فأرسلوا إلى يهود بني قريضة أن لنا محمدا عن حكم الزاني المحصن في شريعته فإن قال حده الجلد فاقبلوا وإن قال حده الرجب فلا تقبلوه وقال محمد أخبرنا عن الزاني والذانية إذا أحصن وكان متزوجيني ما حدهما في كتابك فقال الرجب عليكم السلام عليكم أحصى الله عليك حبيبا فقال الرجل فأبوا أن يأخذوا حكمه فقال لهم أي سلام ما حكمه في التورات قالوا الجلد ونسود الوجوه ونفضح أي اثنين يعني يركب على حمار منقلبا فقال العبدالله بن السلام أنشودك قال يرجم العلماء اليهود أنشودك الله الذي أنزل التورات على موسى هكذا تجدون حق الزنة لكتابكم كتابك قال لا ولولا أنك أنت نشدتني بالله لم أخبرك يجده الرجب ولكن كثر في أشرفنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا نجتمع على أمر واحد نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم مشهد فإني أول من أحيى أمرك بعدما أماتوه الله أكبر وهذا أيضا تبين لك يعني يسود الوجه كالحصير المحترق فياخذوه الفحم ويصود الوجه بذلك تشويرا بيئا تشويرا به فإن امراكم بالتحميم والجذب فاخذوه فإن امراكم وان قالوا خذوه والا ردوه الله اكبر حق ربي ولا ما كتبته ولا نعم ما كتبتي رجل الله عنك هذا صحيح ولا نعم ما كتبتي إذن هنا لابد أن نفهم هذا الباب على وجه لأنهم قالوا إن بتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا من الذين هادوا سمعون, سمعون القوم الآخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا فلا تأخذوا, ولا تأخذوا منه وهنا القصة أيضا جاءت أي نعم ممتاز القصة جاءت على أن عبد الله بن سلام قال لنه وسلم الحكم في التورات الرجم وليس الجلد ثم جاء الرجل فقال لهم الله عليه السلام ائتني بالتوراة فأتى بالتوراة فقرأ فقرأ حتى بلغ إلى يات الرجل وضع يده عليها فقام عبدالله فضرب يده قال أخر يدك ألكع أخر يدك ألكع فأخر يده فقرأ, فقرأ الرجل فحكم من السلام عليهما بالرجم وقال لا تعالى من يرد له فتنته فلن تملك له من الله شيء الله أكبر الله أما أنت تحفظ قلوبنا وهي بين أصابع أصابعك أو بين يديك وأنت أرحم الراحمين فثبت الإيمان في قلوبنا واجعلها خالصة صادقة لك وأنت أرحم الراحمين ومن يريد له فتنته فلن تملك له من الله شيء أولئك الذي لم يرد لها أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزيون ولو في الآخرة عذاب عظيم وهنا الله يبين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنت لا تملك القلوب كما قال له حين عمه قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هذا ما يشاء هداية التوفيق في الجنان لا أملكها إلا الرحمن سبحانه جل, جل في علا وهنا يقول الله جل في علا اليهود معناهم أهل كتاب معنا فيهم الأحبار والرهبان الذين استحفظوا على كتاب الله جل في علا فباعوا باع دينهم وشروه بثمن بخس دراهم, دراهم معدودة وجعلوا احكام الله خلفهم ضغيريا واخترعوا للناس احكاما هذا وتعرفوا عليها ولذلك يعني قد قدموا الدنيا على الاخره وقدموا السلطه والسلطه والجاه والمال على على رضوان الرحمن سبحانه جل, جل في علاه هذه مسألة من أعظم ما تكون نذال قال الله تعالى ومن يرد له فتنته وهذه فيها أن الهداية والاضلال بيهدي الله جلاله فعلا كما قال الله تعالى فمن يرد له أن يهديه ويشع صدره للإسلام ومن يرد أن يضله ويجع صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ومن يرد له فتنته إذا أراد الله جلاله فعلا ضلاله وشقائه فلا أحد يستطيع أن يرد ذلك ولا أحد يستطيع أن يهديه فمن يهدي من أضل الله قال ولا ينفعكم نصحي نوح عليه السلام ان أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم ولا يترجعون ولأن الله جل في علاه عليم حكيم ما يضع الجداية إلا في المحل القابل ولا يضر إضلال إلا في المحل القاضي قال الله تعالى فأما ثمون فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى يعلم الله سابقا أنهم ليس, محل... ليس محلا للهداية قال الله تعالى وأضله الله على علم يعلم الله جلال فعلا أنه كما قلنا ليس محلا ل... لنعمة الله نعمة الإسلام أو نعمة العلم أو نعمة الهداية وما يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولاء الأشقياء العصات الكفار الفجار الله جلال فعلاء لم يطهر قلوبهم من رجس الكفر ونجاسة الضرار ودنس المعصية والفجور لهم في الدنيا يعني خزي وهوان وعار وشنار ولهم في الأخيرة النار وغضب الجبار وقد قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم وعذاب الله عظيم ففيه الخلوط في النيران هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا, ما كانوا يفترون وهم قالوا نحن أبناء الله وأحباءه وغرهم ذلك الشيطان وما فيهم من العصيان والكفران لذلك لم يوفقهم الله جل فعلا للهداية والإسلام وأبعدهم الله جل فعلا لذلك الله بينا أن لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال سمعون للكذب أكلون للصح فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم هم مغلقون في الكفر والضلال والإضلال أيوة آ آ آ آ يعني زادوا أيضا مع الضلال والإضلال يبلغون في استماع الأكاذيب والإشاعات والأبطيل ويروجونها وهم يميلون لمن, لمن, لمن يجذب ومن يضل لأن هواهم في ذلك لأن هواهم في ذلك صادف هواها قلبا خاليا فتمكنا وفق شن طبق وفقه فعنقه وهذا جاء صريحا مبينا في كتاب ربنا جد في علاه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين قال أن الله تعالى جاء فإن جاءوك فاحكم بينهم يعني إن تحكموا إليك أنت مخير وأن تحكم ومخير بأن, بأن تترك وترد قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم أنت مخير في ذلك الخلال لك أن تحكم أو طارد عنهم لأنهم لا يقصدون بالتحكم إليك اتباع الحق أبدا هم جاءوك ينظروا لينظروا إن كنت موافقا لما يهون أخذوا بالكلام وإلا اعترضوا ولم يأخذوا بكلامك هم ليسوا صادقين هم لا يريدون لا يريدون المحاكمه حقا يحسفون اني اغضبونا لا لا لا يريدون المحاكمه حقا هي اهواء هم يقولون انظروا فان وافقنا فيما نقول فحي هذا واهلا وسهلا و يعني يجعلون يجعلون انفسهم مطيعينا ويجعلون انفسهم منقادينا والحقيقه انهم منقادوا الانفس بلا له أفرأيت من اتخذ الهه هو هواه فأنت تكون عين وكي وكي أفأنت تكون عين وكيلة أن تحكم أو أو لا تحكم لأنهم ما أرادوا تحكم حقا هم أرادوا اتفاق الهوى وإن تعرض عنه فلا يدرك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط بالعقد هو الكتاب إن الله يحب المقصدين أي وإذا هجرتهم ولم تحكم بينهم تزداد عدواتهم عدوة فوقال عدوهم لا يلنون لك بحال من الأحوال لا يلنون لكن أن ازدادت عدواتهم ماذا يفعل من كان الله معه فلو تكالبت الدنيا بأسرها عليه فلن يدره شرهم بحال من الأحوال وإذا حكمت منهم فاحكم بالعدل والعدل, والعدل هو كتاب الله الحق الذي أراك الله وأمرك به وإن كانوا ظلمة فإن فجر خارجين عن طاعه الله في ان طاعه الله ظالمين وايضا اتبع هوا لكن لابد أن تعلم أن ان المرء مامور شرعا أن يكون حكما عدلا عدلا عدلا حتى ولو ما افجر اهل الارض او ما اكفر اهل الارض فالحق يقبل من جاء به ولابد الحكم له قال قالت إن الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله الله اقرها مع كفرها وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون ثم بدا التقريع والتوبيخ من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الكفره الفجره الذين يتبعون هواهم اهواءهم ويردون على النبي رسالته قال الله تعالى وكيف تحكمونك وكيف تحكمونك وان عندهم التوراه فيها حكم الله ثم تولون بعد ذلك وما من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين وما اولئك بالمؤمنين انا, أنا ما قلت الاسئله ستكون بعد الدرس شكله وهذا الله يقول, يقول عجبا وإن تعجب يا محمد فعجب من هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم يعني تعجبنا الله رسول صلى الله عليه وسلم ألا تعجب بتحكمهم من لا يؤمنون به كيف يحكمونك وهم لا يؤمنون أيضا بما أنزل, بما أنزل عليك وعندهم حب الله جل فعاله ويرتدون بحكمك ويخلون حكمهم وعندهم حكم الله في التورات ظاهر جلي ثم تكونه وتونك ليس هدفهم من ذلك إلا الميل الى الى ما يوافق هواهم ولذلك ايش قالوا قالوا يعني ان اتاكم بالجلد والتحمين فاخذوه وإن أتاكم بغير ذلك فاحذروا إن أتيتم هذا فاخذوا هذا الجلد والتحمين وإن, وإن كانت الأخرى التي هي مسطرة في الطورات فلا فلتأخذوه قال فاحذروا فإنهم يعني إنهم ينظرون في حكمك فإن كان الحكم موافقا لأهوائهم قبلوه وإن كان الحكم مخالفا لأهوائهم وردوه فهم ليسوا من أمنين ولك أن تعجب قوم لا يؤمنون بك ولا يؤمنون بما أنزل إليك ويتحكمون لك لأنهم أرادوا الهوى الهوى يحركهم ويريدونك على, على موافقة هذا الهوى كما قلنا إن وإن خلفت قال فاحذروا فاحذروا عليكم السلام وبركاته قال فاحذروا فالأمر هنا ظاهر في هذا الباب أمين أمين رأي الله عنك أبا باسمان يعني الامر ظاهر بانهم تحركوا من اهواء وليست الدينه وهذا في نهايه الجهل والطغيان حرفوا التورات والكلم الذي نزل عليهم حكما الالهي ذلك ثم كفروا بالقران الشريعه الناسخه لكل الشرائع كفروا بالقران ويتبعون اهواءهم لذلك حجههم الله جلال فعلا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبينا الذين أسلاموا للذين هادوا نحن الذين أنزلنا التوراة التي فيها فيها الهداية والنور والبيان الشافي الوافي الذي يفرق الله فيه بين الهدى بين الهداية والغواية بين الهدى والضلالة نعم يختوبوا الانبياء من بني اسرائيل الذين انقادوا للربين وقادوا اقوامهم لتوحيد لتوحيد الله جل في علاه والاحبار والرهبان الذين استحفظوا على كتاب الله وكانوا من النبلاء الرفاع الخلص من بني اسرائيل تعادوا على على التمسك بكتاب الله دون دون التحريف نعم قال الله تعالى والربانيون والأحبار المستحفظه من كتاب الله وكان عليه شهداء وهذا يحكمون بالتوراة الحق هؤلاء العلماء الربانيون منهم والفقاء رؤساء الدين وهم الأحبار ولزالكم يقولون لا يكون حبرا إلا ان كان فقيها لا يكون حبرا الا ولذلك قلت دائما الفقه في ندره الفهم في ندره قد قد قد يكون صرحه عظيمه قطيعا كبيرا ممن يحفظ ممن ينقل الحافظ ناقل الحافظ ناقل الخير فيه النقل كالارض القيعان الأرض التي تمسك الماء الارض التي تشرب الماء الأرض التي تشرب الماء, الماء هو الفقيه فترى منه الزرع والثمار اليانع والكلأ وأما الآخر ما ترى منه إلا حفظ الماء وهذا فضل كبير وهذا يتأتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدىها كما سمعها ربحام الفقه ليس بفقه ربحام الفقه إلى من هو أفقه منه الأحكام لا تتأتى إلا فالفقه هو الحبر رزق حبر الامه كما قلنا هو هو من اتقن مراد الله في كتابه واتقى مراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته رزق قام الخطاب إلى على الى الى ابي موسى يقول الفهم الفهم فيما فيما, الفهم الفهم فيما هم خاصه العلماء وليس كل العلماء فالرب لهم خاصة العلماء وليس كل قالوا العلماء ان يكون عالما متقنا فقيها فهم ينتقون ربهم جل فعلا فلا يحرفون الكلمة عن, عن مواضعه ولأن الله أمرهم بأن يحفظوا كتابهم من التحريف والتبديل وعدم التلاعب فيه وعدم تغيير الأحكام فأولا لما طلقوا الدنيا وزيدوا فيها وعلموا أنهم إلى ربهم راحلون وعليه قادمون وأنهم بين يديه واقفون وأنهم عن أعمرهم مسؤولون وسيعلم الذين ظالموا أي منطلب منه القريبون واقفوا أمام كل محرف ومعقل وأخذوا بكتاب الله فعملوا به وهؤلاء قلة ندرة ولذلك كان يعني نهايتهم كانت إما القتل وإما, وإما الترد وغير ذلك لأنهم تمستكوا بالعهد الأول أما الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه فوافق ذلك أهواء الناس ووافق شهوات الناس كما قلنا هالرسم الصحيح في القوم أنه صادف أهواها قلبا خاليا فتمكنا وافق شن طبق وافقه فعنقه فلا تخشوا الناس اخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهذا الخطاب لرؤساء اليهود ولعلمائهم قال فلا تخافوا يعني أيها العلماء لا تخافوا من بيان الحق فلا بد أن تكون الخشع من الله ليست من البشر أو من الوزراء أو الأمراء قال الله جل فعلا ويخشوننا ولا يخشوننا أحدا إلا الله فالله جل, جل فعلا وصف ووسم هؤلاء العلماء بأنهم لا يخشون في الله لهمتا لا هذا دأب العلماء الذين ينظرون بنظرة دقيقة لأسماء الله الحسنى وصفاته الأولى من كان الله معه فمن عليه ولو اجتمع من بأقطارها فضررهم لا يمكن أن يصل إليه إلا إذا أذن الله بحكمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام وأعلمك كلمات ثم قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك لذلك وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك لذلك لذلك قد كتبه الله عليك قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت الأقلام ودفت الصحف الصحف ف فواجب عليهم أن... أن يخشوا ربهم للفعلان وأن يحافظوا على الكتاب من التبديل والاستبدال نعم. وأن لا يشتروا أحكام الله على بثمن بخص الدراهب معدودة وصدق مالك وغيره عندما قال أبخص الناس صفقة من بعدينه بدنيا وأبخص منه صفقة من بعدينه بدنيا غيره من بعدينه بدنيا غيره هذا الأبله الغرز الذي ليس له لا في العير ولا في النثير لذلك أحذرهم لا تخشأوا الناس فلا تخشأوا الناس وخشوني ولا تشتغلوا بآيتي ثمنا قليلا وما لم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كثير من العلماء نقولون بهذه الآية وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا, قالوا إذا استحل كان كثرا وهذا إجماعا بل لو استحل شعيرا من شعير الإسلام فأكونوا كثرا ولم يعمل بها فالاستحلال كفر مستقل وقالوا إذن في قوله تعالى فأولاك هم الكافرون اختلفوا ابن عباس نص كلامه أنه قال كفر دون كفر ابن مسعود قال كفر دون خجمان ملة حزيف يقول عندما قالوا هذه الآن نزلت في اليهود لا تطبق على المسلمين فقال نعم بن العم هم نعم بن العم هم أن تكون الحلوه لكم والمره لهم نعمه من نعمهم وهذا قسم لا قسم هذه قسمه بيزه فالحق ورد في في قوله فاولائك هم الكافرون ان تكون على غيرها واكون اقل ما عهديه يعني الكفر الذي تحت والكفر الذي يخرج من المله ام كفر دون كفر ابن عباس قال هو كفر دون كفر ونص صريح عن ابن عباس ابن مسعود قال من كفر يخرج من المله في هذا الباب والمساله الحق ان فيها تفسيرات وتفصيلات فليس كل من يعني قد حكم حكما ليس في كتاب الله جل وعلا يكفر بذلك ويخرج من املنا مع الاتفاق على انها كبيره من الكبائر مع الاتفاق على انها كبيره من الكبائر فان في هذه هذه المساله الحق فيها على ما ادله الله به ان من اقر بحكم الله جل في علاه وقال يقودني كتاب الله وشريعه محمد صلى الله عليه وسلم والحكم ما حكم الله في كتابه وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم وهناك مستجدات تخرج عليها تخرج عليها ثم وذلك أخطأ الرمية في أحكام لم تكن موافقة لكتاب الله جلال فعلا فهذا لا يكفر فاد لا يكفر وإن كان وإن كان, وإن كان قد نقول أنه فاعل لكبيرة وقد يكون متأولا وذلك علمان يقولون من, من, رأى, من رأى أنه فاعل مخير بين أن يحكم بحكم الله وحكم غيري هذا أكفر لأنه هذا اجبارا يحكم بحكم الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في المشهر بينهم ثم يجب في أنفسي محرر مما قضيت ويسلموا او ورأى أن زبالات أذهان الناس تقدم على حكم, على حكم رب الناس سبحانه وتعالى فلا يكفر بذلك يقول هذه الشريعة وهذه الأحكام تنفع للرمال من زمن بعيد طبلها وضعها بركه في السيارة بركه معلقه في البيت هذا كافر المست هذا كافر بالاجماع هذا كافر بالاجماع لما يقول أن احكام الله اذا فعلها تنفع للصحراء وللغابات ما تنفع لزماننا يكفر بالاجماع يكفر بالاجماع نعم الخوارج يستغنون بذلك وعلي بن ابي طالب ان بنارها وقف رجل على باب المسجد قبل أن يدخل علي بن ابن طالب الجمعة ليخطب أنا كنت بحسب المسألة عندنا فقط لكن حتى في الرعاية الأول فقام فقال ومن لم يحكم بما ما الله فأولئك هم الكاثرون فابتسم علي بن ابن طالب قال والذي نفسي بيدي حق أريد به باطل حق أريد به باطل فقد يكون متأولا فقد يكون. فقد يكون يعني مقرا ويقول نعم وهذا حكم الله مخرج عليه فإن كان فإن كان هذا هذا يعني يدخل تحت الطويل العالم في هذا الباب على مقال ابن عباس كفر دون كفر لأننا انا يعني ما نستطيع ان نقول بالنص انه كفر دون كفر دون وغرض الطرف عن اقوال العلماء الاخرين من ترجمه القران ابن مسعود يعني على حملها على, على ظاهرها لكن مسألة تحتاج إلى تفصيل كما قلنا وقد فصله كثيرا علماءنا في هذا الباب إن كان مستحلا إن كان يرى أن له التخييص إن كان يرى أن أحكام كما قلت زبالات أذهان الناس هم هي أفضل من أحكام الله جلال فعله لا يشك في كفره هذا لا يشك في كفره لكن من أقر وقال شريعة الله تحكمني وكتاب الله يحكمني ويحكم الناس وبدل بذلك بعض الأحكام لدنيا أو لرشوة أو كان متأولا فهذا لا يكفر هذا, هذا يدخل في فاعل الكبيرة فلا يكفر هذا إجمال المسألة وإلا لو أردتم أن نفرد هذه الآية بعد الانتهاء من جميع التفسير ونبينها سنبينها إن شاء الله لأن النية يعلم الله جدت فعلان النية إذا انتهى سأبدأ وبعد ذلك في أمر خدمة لكتاب الله جلال فعلا النظر إلى تفسير الآيات بالقواعد والأصول على عن طريق آيات الأحكام عن طريق آيات الأحكام فالله المستعد وكما قلت بعض الرفعاء عندي من النبلاء أشعر إلى ذلك فقلت تلبية على الله جلال فعلا ينفع بها الأمة الإسلامية قال قال وكتبنا عليهم فيها أبشي يا شريف زادك الله همة فقال الله جل وعلا كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص اي فرضنا على اليهود في كتابهم في التورات <تصفيق> <تصفيق> أعرف, اعرف اعرف ولذلك اصحاب الاهواء يلبسون على الناس مثل هذه الايات أصحاب الاهواء يلبسون على الناس بمساعدة الآيات طبعا يستخدمون العاطفة كأنهم روافض يا أخي سبحان الله كل انا أنقطوك أي طائفة تستخدم العاطف لتجر العامة إليها كما قلت طائف يهتمون بالكم لا بالكيف والعوام هوان يعني لا يفيدونك كثيرا في الأمة في هذا الباب والكثرة الكثرة يعني هكذا انتهوا اما اما اما كنت تبني بناية صريحة أنا اقول 10 10 وقفت الام عليهم 10 وقفت الام عليهم ثم انتصارات الام ترتبت على 300 رجل 10 الامه النساء تقف عليهم هم 10 البشره من الجنب رجل اهل انبنت على على على هؤلاء, على هؤلاء الثلاثه ففي هناك هناك من يلبس على الناس قد يكون معه بعض الحق لأنني لا يمكن أقول أن الملبس هذا ما عنده بعض الحق لا أو المرتدع بيكون عنده بعض الحق وهنا إبليس يتدخل ليذر الناس ببعض الحق الموجود كالكاهن الذي معه كلمة صدق ومئة كلمة يجذب يلف الكلمة صدق بمئة كذبة, كذبة هو اللي بيحدث الآن بيكون معه بعض الحق فيلعب بقلوب الناس وعواطف الناس ثم يضع السم كيفما شاء والعالم الحق المتقن هو الذي يربط الأولين بالآخرين ويبين علم المتقدمين في هذا الباب وكيف حمله وكيف توجيهه وكيف يكون بد من إتقان نعم ويتسرعون في لا يكفرون فقط يتسرعون, يتسرعون في التكفير ثم تحدث المفاسد التي لا يعلم الله جلال فعلا بعد التكفير استحلال الدماء استحلال الأعراض استحلال الأموال يعني أنا كنت أعلم رجل عنده مرض نفسي وكان أيضا يتبنى التكفير كان بيدخل الرجل كان غنيا انا سأقول لك شيئا من المضحقات المبكيات الرجل مكتفية كان يدخل يسرخ نعال الإخوة اللي بتصلي <تصفيق> استاذ الله أنا كنت يوم أكلمه انا انا أنا رعشته كانت تبكيني كانت تبكيني كنت أقول ما فيه يا ربي إش يرتعش ولو يتكلم هي حالة نفسية فكان يسرق النعال من المسجد <تصفيق> هو طبعا أنا أولتها أنه هو ليس محتاجا الرجل غني أصلب لكن كان يسرق النعال إضرارا بهؤلاء الكفرة عشان يضر بهؤلاء الكفر لأنه هو مكفرهم فسبحان الله العلم نور والعلم نعمة وإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له أبواب أبواب العلم قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ففرض الله جل على في التورات أن القاتل يقتل وأن الجروح قصاص نعم هذا من باب العدل فمن أزرق نفسا يقتل بها ومن قلع عينا فإنه تقلع عين ومن جدع أنفا تجدع أنف أيضا ومن قطع أذنا تقطع أذن في هذا الباب أعوذ بالله, بالله ما واستحلال الدماء ولا ما لا يحدث ذلك أنتوا رأيتم قتل, قتل, قتل الجنود وغيرهم هذا بالاستحلال الخوارج من أفسد خلق الله فكرا الخوارج من أفسد خلق الله فكرا ومن أفسد خلق الله عملا جاني رجل كان في منطقة معانا في بلد معين يعني ورجل يعني عايفت أنه أراد الحق يعني فكلمني وكلامني عن الفكر عن فكر من كان معهم يعني فقلت له هذا مخالف لله والله مخالف للرسول ولسه هناك رايه مع لا معلوميه معينه وبينت له تثنيدا في الكتاب تعرف ماذا قال لي قال لي النظر النظر ليس لكلامك هم ينظرون لرقبتك لا لكلامك يعني يعني يريدون قتلي فانا قلت له المساله ليست مستغربه حسبني انا كنت لما انت تقول هذا الكلام أنا لا اتعجب وأنه لا جهل وبجهلهم ضيعوا الأمة وسيضيعون الأمة راموا, راموا نصرة للدين كذبا وزورا ولو, ولو كان حقا للتفق حول العلماء من قديم بعضهم جاءني فنقشني في مسألة فأجبت وبينت له تفنيدا وقف حائرا ثم وجدته بعدما سبني طبعا إذا أنا أقل من أن يسبني يشرفني بالمسبة فوجدته أطلق لسانه في ثلاثة شموس أراهم هم خير الناس في هذا الزمان الذين جعل الله جل فعلا ثبات الأمة بهم لأن الله في كل مائة ساعة العام يبعث من يزدد لهم أمر دينهم الشيخ ابن عسيمين أول من سبه لأنه رجل يتأمل ويدرك وسب, وسب مسبة أعلى من هذه المسبة الشيخ ابن باز واتهمه بالنفاق وأيضا سب الشيخ الألباني. فعلمت أن الرجل مفتوب قلت له أنت, أنت تتنكى بالصراط الله أظلم قلبك لذا لن تفلح. لن تفلح ورب العزة لن تفلح ولن ترجع إلى الطريق المستقيم فتركته ودعوت له لكن تركته وبعد ذلك الحمد لله أنه بعد, بعد زمن بعث لي برسالة عن طريق أحد من الأفاضل يبكي ويستسمحني وأيضا يعلن أنه رجع عن هذا الفكر الظالم فهو أفسد أفكار الدنيا فكر الخراج أفسد ما يكون يعني المرجئة أفسد منه عقديا المرجئة أفسد منه عقديا وأقرب على, على الديانة لكن المفسدة الظاهرة مفسدة الخوارج لأنه, لأنه لما يكفر يتحرك يتحرك فيتحرك استحلالا يستحل الدماء كما ترى الآن يستحلون الدماء والأموال والأعراض يكفرون الناس وبعد كده الرجل مهوس كفر البشرية بأسرها يبقى أن يكفر نفسه بعدما كفر الجمادات فيها مسألة صعيبة فتحتاج إلى الالتفاف حول توقي النجاة وهم العلماء كما بينا بتلك إذن قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ففيها المساوى والمماثلة وهذا أصل النصير وهذه أيضا تدلنا على مسألة أصولية من الأهمية بمكان لأن النبي قال يا أنس كتاب الله الخصاص عندما قال له أتكسر وعية الربيع لا والله لا تكسر قال يا أنس انتبه التفت إلى ما أقول كتاب الله القصاص القصاص كتاب الله نعم وهذه أيضا تدل لنا على أن الشريعة من قبلنا شريعة, شريعة لنا ما لم يأتي من شريعنا ما ننسخها على الخلاف الأصولي المشهور فمن تصدق به فهو كفارة له يعني من عفى عن الجان وأسقط حقه فهو كفارة للذي عفى وإن الله يعامله بما عمل عباده كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم فأنت اغفر يغفر الله لك أحسن يحسن الله إليك قال ما عملت خلا قط قال أن كان لي عمال أبعثهم فأقول من كان ميسورا فأتسمحوا معهم ومن كان معصرا فأسقطوا عنه تجاوزوا عنه فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك تجاوزت عنك وأدخله الجنة من أول, من أول وهلة يا لله العجب إن فضل الله عظيم وان رحمه الله غامرا سبحانه جل جل في علا ففي قول فمن تصدق به بالمبالغه في الترغيب بالعفو فسمه الله صدق اشب العفو احب الى الله من العقوبه لذلك قلت انا انا ساجن من الذين لا يعذرونه بالجهل والعذر احب الى الله جل في علا وليس احد احب العذر من الله هياكم الله بكم والسلام عليكم فلابد ان يفهم في هذا في هذا في هذا الباب ما الطعن في رحمه الله هو الذي سهل سفك الدماء لأنهم لم يحترموا العالم ولم يقلوا فالله على جعلهم يتنكبون الصلاة فحاصوا في هذه الكبيرة التي لا مخرج منها لا مخرج منها بحمد الحوال ابن عباس الله في النار اللهم اصطر علينا رب العالمين فهذه تغيب بالعفل نعم كأنه أنفق المال في سبيل الله والله يجزيه خيرا ويعطيه على الخير خيرات ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وهو ظلم دون ظلم وكفر دون كفر على الظلم المعباس أو الظلم الأكبر على التفصيل الذي فصلناه معكم إن شاء الله نفرد, نفرد محاضرة كاملة لهذه المسألة التي فيها الفتنة لأنهم رفضوا حق الله الرجل فعله وقفين على أثرين بعيسى بن مريم قوله تعالى وقفين على أثرين بعيسى بن مريم مصدقاً من بين يديه من التوراة وأتعناه الإنجيل فيه هدى ونور أي أتبعنا على أثار, على أثار النبينا ببعثة عيسى عليه السلام وهو أيضا من, من, من أنبياء بني إسرائيل أرسلناه لبني إسرائيل رسولا وهو مصدقا لما بين هذه من التوراة وقد قد قد نسخ بعض بعد أحكام التوراة وأنزل الله عليه الإنجيل خاصة لمن معه الإنجيل أيضا فيه هدى ونور لأنه من الله جلالفعله كما في التوراة من الهدى والنور يستضاء بأحكامه في إظهار الحق والبطال الباطل واستعي على إفراد الله جلاله بالعبادة لأنه ما من نبيين إلا وبعثه الله جلاله فعلا لإحياء قضية الكون الكبرى توحيد الله جلاله فعلا الدنيا بأسرية تغرد توحيدا قال المصدق لما بين يديه من التورات وهدى وموعظة للمتقين أي الإنجيل جاء معترفا مقرا بأحكام التوراة وأنها من عند الله وأنها هداية لا لا يخالف بعضه بعضا لكن جاء لينسخ بعض الأحكام والله عليم الحكيم يعني تكون الأحكام في أوقات ثم تنسخ الأوقات الأخرى إلا من هذا الدين العظيم هذا القرآن الكريم بأن الله جعله صالحا لكل زمان ومكان وامتدت أحكامه بعد موت النبس السلام فلا نسخ فيها بعد بعد ذلك لأنه, لأنه خاتم الأنبياء ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعيث ينزل يحكم بشريعة النبي وكانت من الشرائع المؤقتة لنزوله ويكون الحكم الثاني الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل الجزية وأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير هذا تشريع النبي الأمين يحكم به عيسى لكنه تشريع مؤقت يعني تقبل الجزية لا يقتل الخنزير لا يكسر الصليب حتى ينزل عيسى فيبقى هذا الحكم عنده أما كسر الصليب لأنه لا يمكن استعلاءه لا يجوز استعلاءه ولا إظهاره لأن الله جعل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فمن أدى إلى استعلائه أم من يسر استعلائه على المسلمين فلو حالتان الحالة الأولى أنه يحب إعلاء كلمة الكفر على الإسلام هذا يكفر هذا يكفر الذي يحب الكفر على الإيمان والكفر على الإسلام هذا يكفر وإن فعل ذلك كمساواة وكحرية لهذه التخبطات ساري هذه معصيه هذه معصيه لانه الناظر يقول الشرع اباح له ان يتعبد للصليب في بيته وعمر المخطب امرهم بذلك فحريه باع وانطلاق الدين لانه لا مكره له على دينه فلما تفعل ذلك هذا هذا جهل لكنه معصيه نعم أما من أحب إعلاء الكفر على الإسلام هذا منتهي ولن يجعل الله للكفر يناس بها فقد جاء هاديا وواعظا لأهل الإيمان وتصديق إيسى عليه السلام بالتولاتي والتصديق السادس للإنجيل جاء مصدق للتولات غير الناس بالأحكام بكلها قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه لأن الله ما أنزل هذه الأحكام إلا نفعا للناس وهداية لهم فهم على حيرة هذا هداية لهم وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أي ألزمه الله جل فعلا بيأ الحكم وكتابه جزاكم الله فواجب عليهم أن يحكموا بما أنزل الله جل في علاه فالذي, فالذي يفسق ويخرج عن أحكام الله جل في علاه فهذا من الفساق قال فأولئك هم الفاسقون والفسق أصله الخروج عن طاعة الله جل في علاه وهذه أيضا تحمل على ما قال ابن مسعود فسق دون فسق او على ما قال ابن مسعود أنه فسق أكبر المسألة دائرة على التفصيل كما بيانت لكم وإن كان إجمالا نفصل إن شاء الله تفصيلا ليس فيه شيء من الإجمال بمحاضره خاصه لكن بعد الله اللهم اسلنا بعد ما ننتهي باذن الله تعالى فونما نميحكم بما انزل الله ووافعه جمع الله له او صف ثلاثه او صف الله ان يعفو عنا الله الله ان نتحاكم لغير نعود بالله من الخذلان في يجعلنا من المطوعين المنقادين لاحكام ربنا رب العالمين سبحانه جل جل في علام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شغى منهم ثمنادوا في, في أنفسهم حرمين مما قضيت ويسلموا تسليما فوصفهم الله بأوصاف مرعبة فأولاك هم الكافرون فأولاك هم الظالمون فأولاك هم الفاسقون فوصفهم بالكفر والظلم والفسق نعم وأن هناك شقاء أعظم من هذا شقاء وأن هناك فجور أعظم من هذا الفجور نعم فكل معرض عن تطبيق شراء الله كان كثيرا ظالما فاسقا سواء أنزلناه الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر الظلم الأكبر أو الظلم الأصغر الفسق الأكبر أو الفسق الأصغر المسألة على التفصيل نعم ثم قال الله تعالى بعدما أنزل التوراة والإنجيل وتكلم عنهما أنه لا بد لمن نزل فيهم التوراة أو الإنجيل أن يحكم بالتوراة والإنجيل قال وأنزلنا إليك شوف هنا النعمة النعمة المتنامية وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي أنزلنا إليك يا محمد هذا الكتاب المجيد هو القرآن العظيم هو التي على مثلها يؤمن الناس يعني قطع قطع قطع وأعجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بحرف منه قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتابة أي القرآن أنزلناه طبعا التنزيل كما قلنا في كل آياتي الروايت فيها التنزيل قف واثبت العلو ردا على أهل البدع والضللات وأن على رعلا فوق العرش فوق السماء يعلم ما أنتم عليه أنزله بالعدل والصدق لا ريب في ذلك وهو مصدق أيضا للكتب السماوية فكل كتاب جاء بعد كتاب سابق يصدق الكتاب السابق ويبين ما فيه من أحكام العدل التي أنزلها الله جاء الفعلاء ثم ينسخ بعض الأحكام أو ينسخ كل الأحكام كما جاءت شريعة القرآن نسخة جميع الشرائع لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع, ما سمع به من يهودي ونصراني ثم لم يؤمن الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار إلا كان من أصحاب النار قال ثم لم يؤمن بالذي جئت به يعني لابد من أن يؤمن بالشريعة وأن هذه الشريعة غالبة ونسخها لجميع الشوائع السابقة فهو يشهد الكتب السابقة وأيضا يحكم عليها ولأن الكتب السابقة طرأ عليها التحريف والتبديل سواء بالمعنى على مقارنة من ثمية أو التحريف والتبديل باللفظ والمعنى وهذا الصحيح على قول جمهور المفسرين بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضيع من بعد مواضعي يعني لفظا ومعنا ولذلك هم حرفوا لفظا بأن الله جعل, جعل حد الذين المحصن الرجب هم جعلوه الجلد والتحميم جعلوه الجلد والتحميم او تحريف لفظا ومعنا فرد الأحكام إلى هذا القرآن الذي تولى حفظه كل الكذب السابقة استحفظها العلماء ولكن والرهبان والأحبار لكن هذا الكتاب هو تولى حفظه وغرس, وغرس لحفظه الجهابذة كما قال له أنه وضع كذا وكذا من الحديث عن نفسه قال له الأمير قبل صلبه أو قبل قطله قال له يعيش لها الجهابذة يعيشوا لا جهبزا قوم خلقهم الله له. قوم خلقهم الله لهم فهم من الأسباب في أسباب الحفظ إننا نحن نزلنا الذكرى إننا له لحافظهم كان الله في عونك الحب الله هنيئا مريئا أنت مؤدى يا محمد جزاك الله خيرا في أنت مؤذب يا محمد ورب العزة أنا, أنا رهني الإشارة في هذا الباب ما دام النقاش المغزى الأصيل فيه هو الوصول للحق رضي الله عنك نعم عمتا طيب أنا, أنا عندي أشرطة ثلاثة أو أربعة في الكلام على مسألة العذر بالجهل أفرطتها وإن كانت لا تعجب كثير من الذين طبعا يعني صدعوننا وقتلونا بمسألة أنه لا جهل في ما في اصول الدين ولا عذره فيه طبعا المساله انصافا بينت حتى في اول الخطاب المساله خلافيه المساله خلافيه وهذا ليس خلاف في اصول الدين هذا ليس خلاف هذا اسمه خلاف في التطبيق لا في التصنيف هذا اسمه خلاف في التطبيق لا في التصنيف وقد ورد الخلاف في التطبيق حتى عند الصحابه لا في التصنيف فانت يا باشمهندسه يعني تعطيك روابط ال القضية القضيه انا قريتها كل شريط ساعتين او ساعه ونص على ما اعتقد فاسمعهم وضع النقاط التي تريدها ونتناقش كيف مشيت اللهم امين الله امين اللهم احفظ لنا الامه يا رب العالمين اللهم دماء الامه يا رب العالمين نعوذ بالله من الغلو ونعوذ بالله من الجفوه نعوذ بالله من الغلو ونعوذ بالله من الجفوه الغلو ونعوذ بالله من, الجفو. بالله من, ونعوذ بالله من الجفو. قال من اجلال الله اكرام دي شيبه المسلم وحامل القران غير الجافي عنه والغادفي والغالفي غير والجافي عنه هو اصلا من سعى الى اسقاط العالم هذا منافق الذين يسعون لاسقاط العلماء منافقون استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله هذاك الله هذاك الله الشريف الله todo فض... يقول الله تعالى فاحكم بينهم وش والله طب لينا الخط مع عبد الله يا شيخ نساويك وين عندي نعم قال الله تعالى فاحكم بينهم بما انزل الله بعد أن انزل الكتاب مهيمنا على كل الكتب مصدقا لها ومهيمنا عليها مش في الشان قال الله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق هيحكم بين الكتاب بالحق الذي أنزله الله عليه في القرآن العظيم ولا تتبع أهواءهم لا تسايل أهواءهم الزائفة هم يحبونك عندما توافق أهواءهم ويبغدونك عندما تخالف ذلك الله أكبر ساعدوا القلم المبري لذلك نخلي قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا واصل الدين متفق اللي هو التوحيد الانبياء لعلات دينهم واحد واشريعه مشته لكل جعلنا منكم شرعاتا ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحدة ولكن ليبلوكم فيما فيما اتك على كل همتين من الامم جعل الله شريعه تحكمهم خاصه بها واضحا واضحه جليا لا غبش فيها فاليهود شريعه ومنهاج ساروا عليها وللنصارى ايضا نسخه بعض احكام التورات ففيها شريعه ومنهاج خاصه بهم والمسلمون خصهم بشريعه لكن الفرق بين الثلاثه شريعه المسلمين ناسخه لكل الشرائع السابقه وعامه وجب الاتباع ويجب اتباعه ويجب اتباعه فإن كانت شرائع مختلفة فالدين واحد إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتد على الإسلام دينا فلن يقبل منه فالأصل بذلك الاعتقاد متفق أما الشريعة والأحكام فقد تختلف من أمة إلى أمة وبعد ذلك جاءت هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع ويقول الله لو شاء لجعلكم أمة متفقة ورحدة نعم وملة واحدة من غير اختلاف ولكنه تعالى يعني شرع الشرع المختلفة أيضا للاختلاف طباء البشر وأيضا لاختلاف الزمان لذلك هنا القاعدة المنبثقة من هذا التأصيد أن الفتوى تتغير من زمان لزمان ومكان لمكان طبيعة البشر أيضا الأعراف وإذ ذلك من الأمور التي تعتبر في مسألة الفتوى قال الله تعالى فاستبقوا خيرات إلا الله مرجعكم جميعا فأي نبلكم مما كنتم فيه تختلفون أي فصارعوا إلى مرضات ربكم جل في علاء طاعة بعد طاعة وصال وحسنات بعد حسنات لسان الحال يقول وعجلت إليك ربي لترضى وفعل خير طلبا لمرضاته سبحانه وجل في وعلو في المنزلة عنده وتمسكا بشريعاته ولأنكم مسؤولون ومجزيون أن أعمالكم مسؤولون عن ذلك لأن الله سيسألكم أتحكمتم لربكم الذي شرع لكم وهو الذي خلقاكم وأعطاكم وأحياكم ورزقاكم فهو الذي الذي يحكم فيكم فأل فعلتم ذلك أم خالفتم وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحظرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أيحكم بين أهل الكتاب إذا جاءوك بهذا القرآن العظيم لا تحكم إلا به لأن شريعة نسخة ولأن الكتاب كما وصفه الرحمن هو قال أنزله مهيمنا على كل الكتب السابقة ولا تتبع أهواءهم فيما يدعونك إليه واحضرهم من كيدهم يحضر من كيدهم ومكرهم أن يجروك عن شريعة الله دفعلا فإنهم لا, لا يرعوي واحد منهم أن يذلس عليك فهم كفرة فجرة وهم قتلة للأنبياء فإنهم ما قالوا تعالوا لنذهب إلى محمد من أجل أن يتحكموا إليه دينا أو ديانة بل هو هوى لأنه قال إن أتيتم هذا فأخذوه إن لم تؤتوه فاحذروا وأرادوا أن يفتنوه عن دينه قال يا محمد قد عرفت أن أحبار يهود وأن إن اتبعناك اتبعك كل اليهود شوف هنا إشراقت ما يقولون وإن بيننا وبينك وبين قومنا خصومة فأتحكم إليك فتغضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك شوف الرشوة للنبي صلى الله عليه وسلم رشوة للنبي نحن الكبراء والسادة تعلم أن الناس جميعا خلف السادة يسيرون فأحكم لنا عليهم نؤمن بك فإن أمننا بك اتبعوك انظر إلى الرشوة للنبي شوف البجاحة التي بلغت إلى الوقاحة وهذا لمن لأعظم رسل الله قدرا عند الله جل, جل في علام فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض عنهم ونزلت هذه الآية واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك هنا يتأتى ما يكون غصة في الحلوق يتفتت الكبد وهو مسألة السير على ما يطلبه المستمعون السير على ما يطلبه المستمعون انظر في الساحة واش الذي يجعل العامة تهفو إليك وتسمع لك يبدأ يدند على ما يطلبه المستمعون وأنا أرى أن أمات المستمعون عند أمال فريد اسمه أمال فريد أعتقد أمال فريد أولى لهم وليس في أمر الدين الدين حاكم والشرع حاكم وقد قال الله جل في علاء في كتابه الحاكم على جمال الكتب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شاجر بينهم سملاك وفي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما التسليم للعواطف والذوق والوجد ضيع للدين ضيعوا للدين وكما قلت الاهتمام بالكثرة الكثيرة لملم لملم لملم دون التنقية وأنا قلت الارتقاء بالانتقاء لكن هما الاهتمام بالكثرة الكثيرة هو الذي يحدوهم ويجرهم إلى ما يطلبه المستمعون الناس جميعا يحبون أن يسمعوا الذم في فلان أو الخروج على الولات أو غير ذلك خذ من ذلك أنهارا حتى يكون المليون وبعد ذلك تأتي المليون الثانية والمليون الثالثة وكل ذلك هباء منصورة قد سألني بعض ما من, من ظلمني حقا قد سألني وقال فلان فلاني والآن صفعة فيها مليون قلت له وش هذا ما الذي يديرك في ذلك قال الناس وقلت له هؤلاء عوام والعوام هوا قال يعني إيش فأنا قلت هو هو يفهم نفسه من العوام أيضا فيذيني أكثر ما هو أذيني فقلت له, قلت له يعني هؤلاء لا, لا يحلكون ساكنا في حقيقة الأمر لا يحركنا ساكنا التركيز الأصيل على, على من بنى بناية صحيحة فقلت له الدنيا بأسرية أو الأمة الإسلامية بأسرية وقفت على ركائز عشرة وبينت له العشرة عن العشر المبشرين وقلت له الفتحات بأسرية جاءت على إثر الثلاثة مئة الذين قلت رجل فعلاء أنه جعل الملائكة معه وإذ يحي ربك للملكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناقي واضربوا منهم كل بنا وقال عنهم ولو توعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماتي هنا انطلقت الرواية الإسلامية من هنا فإن وجد في الأمة أمثال هؤلاء فاستبشي خيرا فالأمة ستعود برايتها الخفاقة العالية وأيضا ستتمثل ما خلقها الله لها لمطلق القيادة والسيادة والريادة كنتم خير أمة أخرجت للناس لذلك الله تعالى فإن تولوا فاعلم أن يريد الله أن يصيبهم ببعض الظنوبهم وإن كثيرا من الناس لا فاسقون. فإن أعرضوا عن الحكم مما أنزل الله جلال فعلا وما أرادوا إلا حكما يوافق هواهم وأهواءهم والملاذات والشعوات التي يتبعون لها فعلم يا أيها الرسول أن ما يريد الله أن يصدهم أن يعاقبهم ببعض إجرامهم ليرفضوا حكم الله فينالوا أعقابا وخيما وعذابا أليما وأكثر الناس خارجون عن طاعة الله جل مخالفون للحق وهذا جاء نصا بكلام الله جل في علاه وإن تطع أكثر من, أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية تعجبنا يعجب نبيه أفحكم الجاهلية يا بون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هذا إنكار وتعجيب وتقريع وتوبيخ متضمن إلى إنكار لاذع لهؤلاء نعم أيعرضون عن حكمك وأنت تحكم بما أنزل الله لأنهم يبتغون إلى حكم الله لفعلها هل يريدون حكم الأعراف والجاهلية يريدون حكم أهل السفة والهوى ذبالات أذهان الناس يحسبونها تعدل انظر إلى الظلم المنتشر في العالم بأسره لأنهم ينحون حكم الله جانبا ظلم منتشر لا يستطيع أحد أن, أن ينكره بحال من الأحوال وكل قانون لم يستقى من من قانون الله فتطويعه وليه أسهل ما يكون ورشه وفي وتهيره ويعني المساله لا تنضبط لا حال من الأحوال نعم. ومن اعدل من حكم الله هو الذي يعلم ما يصلح مما, مما لا يصلح فالله جل جلاله حكم العدل وخبره صدق وبيانه سبحانه جل في علاه على ما فيه مصالح العباد لقوم يقنون بعلم الله وبحكمة الله جل في علاه نعم ويقنون بعظمة ربهم جل في علا ويعلمون أن صفات الكمان والجلال والبهاء والعظمة لربهم فإنه إن حكم وضع الشيء في موضعه لأنه العليم الحكم ولأنه سبحانه جل في علا ما شرع شرعا وما حكم حكما إلا وفي صالح المكلفين إلا وفيه صالح آل المكلفين وقال باين الله تعالى أنهم يتبعون الشهوات فإنهم هجروا الطورة والإنجيل وحكموا على الناس بالكفر والتضليل وحرفوا الكتابة عن موضعه والآيات عن موضعه فأجاءت الآيات تحذر موالات هؤلاء والتودد إليهم ولما قال له الله تعالى هم يتبعون حكم الجهلية هم يتبعون أهواءهم هم, هم لا يريدون حكمك ولا حكم الله في حقيقة أمرهم لذلك قال أمثال هؤلاء لا تتولاهم يا أيها الذين أمنوا لا تتخذي يهود والنصارى هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم يا أيها الذين أمنوا لا تتخذي يهود والنصارى أولياء هذه آية فاصلة أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم هذه المسألة التفصلية هنا أيضا يقفون بعض أصحاب الشبه وأيضا بعض أصحاب الأهواء يقفون عند قولي. ومن يتولون منكم فإنه منهم يقولون يتولون الكفار فهم كفار كلها شبه مفندة وشبه سهل ويسير النظر إليها وقسم ابن تاميه تقسيما بديعا لذي لب يفقه قال التولي أنواع فمن تولهم في المعصية فهي معصية ومن تولهم في الكبيرة فهي كبيرة ومن تولهم في الكفر فهي كفر فهنا التولي والنصر طبعا محبة والنصر في هذا الباب فإن نصرهم دينا وأراد دينهم أن يعرض على دين الإسلام هذا كفر لا شك فيه وذا كافر لا شك فيه وإن تولهم في معصية لعشوة غير ذلك فهي معصية فالمسألة مرتبة ولا تأخذ على العوهنى ويقال فأمية أولهم فأم منكم فإنه منهم فهذه مسألة عظيمة جدا فالله يعالى نهى أن تتخذ اليهود والنصارى أولياء تحبهم وتتودد لهم وتنصرهم وأنت لا تنصر دينك ولا عباد عبادنا المؤمنين هذه إن شاء الله تأتي في التفسير القادم صباحا حتى يعني تأخذ حقها من التفسير أسأل الله جلال فعلاء أن يعلمنا يغفر لنا ولكم الله مأمين رب العالمين من الفوائد اللجوء إلى حكم الله من علامات الإيمان اللجوء, من اللجوء إلى أحكام الله من حكم الله من علامات الإيمان جزاك الله خير ليس شيء أفسد على الدين من الأهواء ليس شيء أفسد على الدين من الأهواء الأنبياء دينهم واحد وشرائعهم شتى جمعوا الأسئلة بسرعة بانت شايفين المعاتبة عليها بينه الآن نعم كتب الله ذلك على على الناس أمر قد قضى ومضى لو في أسئلة تفضلوا سريعا رضي الله عنكم حتى لا أولام كل يوم بأولام ملامتعة عالية جدا رضي الله عنك يا شريف أحسن الله لك بزاك الله كل خير ونفع الله بك, بك الأمة الإسلامية قال دنا قولك من تولهم فهو منهم ان انتهى صحيح قالها الله تعالى ومن تولوا فهو منهم لكن لابد ان تفهم مراد الله الذي فعلاه في, في كتابي لابد أن تفهم مراد الله في كتابه يعني انت الآن كل من تولى لو تولى اليهود في صغيره الامر يكفر يكفر فالمساله مساله على التفصيل لان هذه هو مراد الله الذي فعلاه الله لابد أن يفهم وتجمع شتات الادله يظهر لك مراد الله <تصفيق> رضي الله عنك يا سبحانه رأس الله لك ديد أنت, أنت ربيت أبو الوليد فتعلم بها ماذا يفعل معنا أحسنت أحسنت رضي الله سمعت وأطعت قالها الله وأنا سمعت وأطعت وربي نعم قالها الله لكن أيضا الله أمرنا أن نفهم مراده في كتابه أما قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لو أجدوا فيه اختلافا كثيرة أما حملوها على علي بن أبي طالب ويقال له بن أبي طالب قالها الله دون قولك علي بن أبي طالب ماذا قال علي بن أبي طالب كيف رد عليهم قال حق أريد به باطل الله المستعان الله المستعان هكذا المحبة في الله نعم من أجل الإيمان صراحة الجند المجهول من الأبرار هذه جزال الله كل خير الفقر المسلم والمؤمن أن كل مؤمن مسلم والعكس لأن الإيمان إسلام وزيادة الإيمان إسلام وزيادة طيب ما أتاني أي, أي أسئلة تاني لا لا هذا خطأ يا حكيم إذا تريس حتى تتعلم أفضل لك تريس حتى تتعلم أنا قلت لك سمعت وأطعت الله قالها لكن له مراد في ذلك فلابد أن تعلم أنه من تدبر الآيات مع جم الآيات بعضها لبعض تعلم مراده مراده وإلا سيقال ابن عبست وجمال القرآن هذا الكلام طيب أنا أستأذنكم بقى الآن والأسئلة إن شاء تكون بعد الفجر إزاكم الله خير سبحانك الله وربنا وحمدك أشهد الله لأي لأنت أستفرق وتبالك إني أحبكم جميعا في الله